رجالك يا بلادي يا أولى من أولادي وبحبك رحنا نادي يا أجمل عنوان أنت الأمل الباقي في كل حب بلاقي يا فرحة أشوائي يا عمر المنصان بكرة بينسى قلبي كل أيام الصابي مليت من الغرب وسنين الحرمان وبتحلاواتي وبترجع ضحكاتي وتتزين ساحاتي بأبها الألوان بأبها الألوان رجعلك يا بلادي يا أغلى من أولادي من أولادي والحظين يا أجمل عنوان انت الأمل الباني فيك الحب بلاقي يا فرحة أشوائي يا عمر المنصر, المنصر وقفت سألبي كل أيام الصعابة مليت من الغرب وسديد الحربان وبتحلق وقاتي وبترجع نحكاتي تتزين ساحاتي بأبها الألوان بكرة بشوف احبابي واهلي وكل اصحابي طال كتير غيابي ودوبني الهجران لما بكون الحالي شوف احبابي قبالي وبسافر بخيالي وبسبوع الزمان <تصفيق> كل اسم بتحملني ولأبلادي توصل لي والفرحة بتغمرني وتعم المكان يا فرحة أيامي لو صارت أحلامي يعيوني لتنامي وقت الرجع حال وقت الرجع حال وقت الرجع حال حبك رح نادي يا أجمل عنوان يا اجمل فيك الحب اللال يا فرحة اشواقي يا عمر المنصا بكره بينسى قلبي كل ايام صاني من قربي و سكن حلما وافتح لا اوهاتي مشاعرك كتير بفكر فيكي ومن قلبي بعطيكي يا بلادي جايكي وادعي الأحزان حبك شو بيحلالي قربك شو بيهنالي يا غاية أمالي أنا فيك الولهان <تصفيق> يا أهل استنوني يا قلبي ويا عيوني يا صحابي هنوني رجع للأوطان يا فرح الأيام لو صارت أحلامي يا عيوني لتنامي وقت الرجعة حان وقت الرجعة حان ذكرى حناني يا